الله الرحمن الرحيم حافظ For the team. Fəizə əmin العسطى قول الله قانفين فإن كف قوم فرجالان عنا فر اذا كونوا فإن خرجنا فلا وَالَّذِينَ مَكَنَ قَاسِمًا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتكين Você Kazarde ca em In a uh -huh.